وَا تَرَى الْمَلَائِكَةَ تَحَافُّونَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم قَضَاءُ وقوضي بينهم بالحق وكيلا الحمد لله رب العالمين صدق بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وان في الانب ورقابل تَوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرِ ما يجاب يديلوا في ايات الله الا الذين كفروا فلا يورث كتقلبهم في البلا كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ بِرَسُولِ ابْلِيخُذ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخْلَفُوا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي وَكَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهٍ وَيُؤْمِنُونَ رَبَّنَا وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَتُكَ مَنْ تَوَلَّى فَإِنَّهُ يَعْمَى وَمَنْ هَدَيْتَ فَمَا أَنْتَ بِغَافِلٍ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ